بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم يعني اتقوا عذاب ربكم لا حول ولا قوه الا بشكر عذابه اتقوا حاولوا انكم تتقوا وما هو من إلا الا ب... الأسباب اشد ولا هم متين إلا لا لا طاعته فعل ما امره سبحانه عن حقه والله ويا ما تجاهلنا بقولك على هذه الاسباب ما بنقع في عذاب الله لاش البناقة فهوش البناقة لعبة. يعني في العاجن وفي العاجن. وإذا ما نحن في الدنيا فهذا حدا معذب آخر. إن جرزات الساعات جيره عظيمة. يعني هاي الجرزات ما ما يتحملها. إحنا هاي اللي هو الإنسان يفجر. يوم ترونها الساعات لها لكل مقطع عشان عنا من مشيت خلاله. إن الله, الله في الحمد, الحمد من مثل بل... بأنت... يسقط الله تلحم من حملها إن أخوه دير مجالبها من الصجمة الأخوة ونفاجئة يسقط ضدي في برنا يرى الناس سكارة ومهم وفقدوا صوابهم من الحوض فأنا تمنا عذاب الله جديد يعني من نابي ومن على الله الناجي ما في هذي يوم بيجو المؤمن ويرسوا فيه لما المؤمن قال هذا هذاك هذا أممهم المؤمن بيأمنه والله من عذ على فراش الناس ما بنه ما عندي حرية روحه الله لهم وشرف الحياة الدنيا نحن هذا سبحان الله نحن نحن مش دخل هو لكنه على والله قايم الساعة على عشر الخلق ما هي قايم عبد في الدنيا مؤمن شدك الله والله تجيب الناس إذا ما عبد مؤمن، ولا عبد من يقول لا إله إلا الله، ولا من غير لا لا الناس، بعد ما يلقاهم. ما هم نبيي؟ لا يفترض. ما هم نبيي؟ ما افترضوا. بس نحن ما عبد من يعبد مؤمن. لا ما افترضوا، ما ما قدر يفترضوا من أحد. إنما عبد ولا مؤمن عذاريت الأجر. يعني إذا تهاوى عبد شيء من بعد ما لا ما عبد شيء تقني. لا الله ما عب شيء حجه الله ما عدها على الناس لا تملقها خلاص ما عبها إذا ذهبوا الدعاه لله والأمين بنعرف الله عن المنكر على الأرض بات بلقيا ما لا عد الله منهن ما وش عد وش ما عبها من يجي ما حجية عليهم فتح التهليل ما هو قال لم حتى يرد عليه الحوض أمير المؤمنين حين مات, مات, يحترق ولو مات ما بيلاحظه إذا ما يوم يجيء ولو ما يشبه الحين الحكمة ولا فارق الحكمة إذا أثبتتهم لن يسترجعون لأن إلههم لكن الحين مثلاً إحنا بدينا المؤمنين ما ما فارقنا حتى لما لبي الله لما لبي الله ما نفصل واحد فرغوا لك أن أعضب الله شديد وقال لها مشدة الفوض ومهم استرغوا لك حين يروح الجبال والساعة الناس كلهم يضمت عن الناس الله راحت هذا من شأنها لها إنها قال الله بكملة العرض والجبال فبقت كتب واحدة ما واحد ما لا لا الله أجراها. لو إذا <تصوير> قامت الساعة ما هم ده الناس قالوا إن العلو وجب هنداك حمل جمع عندك وتقرأ تاريخه ت ت ت قام هذا في لحظة واحدة أنت ترى هذا صار ما بل أن له موضع وبه ذات حمل وبه ناس إنهم اللي يحصلهم هذا مش دا مش دا مش التحملة من هذا لا عندك على فارق ولا ما إن هذات ما يروحون تصوير ولا ما حد بده ضرب في المدينة لحظة أقعدت كم مرة أحد؟ ما من أحد مشابه للباطل. يقول الله من الناس الذين يعبدون في الله غير العلم. ويتدي بقى كل شيطان ملذ. كان بيجاد الله النبي براش. كانوا أرد الصلح وبراش قال لهم وتجد له هنقوم ااا هتجد براش كان بيجاد من النبي يشعله. وغالي العلم ما بعمله الله غير اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ولا ان ولا ان اردت ان اردت ان اردت ان هذا ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان كتب عليه أنه من تولعه فأنه يدل له يا هدي إلى أعضاب السعير من تولى الشيطان الشياطين واتبعهم لبا يضلح عن طريق الهداء من للحق ويدخل في أمضيه الضراب ويدله لأعضاب السعير يرقف في الطريق المؤدي هدي بأتأدي به لا يهمين يقول الله لا أعلم الناس وإنكم تمثيرا يجبنا بعض لذا عندكم شك إن الله مهم حي لكم ولاه قادر على حياكم يحيي عظامه يرمين بجديث راب كان فهم بروحكهم خلقناهم فهم بروى إلى اول أول موضع كيف إلى بكرة في الله في خلقهم وانت إن على أن جيد خلقنا لذا خلقناكم من تراب أبشر أصل خلق خلق الإنسان من تراب هذه مخلوق خلقهم الله من تراب ثم من نطفة ورجع من نطفة بعد خلق الأول نطفة يب تجمعه الضيوف المراحل وخلق الله منها الانسان ثم من علبة يعني قط من كم ذهب كم ذهب هذا العلبة ثم من المضغر مخلبة تبعث لحم مخلبة و غير مخلبة يعني فيها تشكير في الجسم و واحد بعضها ملوك فيها أما شيء من بعد العنجة بت... بتحول العنجة يعني الدم المتعمل بتحول لها لحمة مثل لقبة يقول ايه اخر واحد مثل لقبة واحد كبارها بعضها فيها اثر قلبة أطهرية الإنسان، ووو بعضها ما ب... ما بده فيها شيء، وبرجع تخلع معدم، تطلع في الحمل غير وبعدين تطلع لنبين لكم يعني... يعني يعني نبين لكم القدرة, القدرة. على، وهذا المراحل. المراحل القدرة على هذا الترتيب بهذه المراحل، مرحلة الخلق، اللي اللي اللي القدرة على. بين الحمل. لا يبينها قدرة بينها القدرة في قدرته وعزمته إنه على كل شيء جديد. طبعًا إذا خلّى الإنسان مترى ورجع مترى، نعم. يخسر الله ما أنا بقوله أمره الصنف مهرجان. ويجي تحول إلى دم. ودم يجي إلى قطاع لحم خلده. صنف خلده. بينه يبين له قدرة. وياها يبينها عنده مش <مع>. محبسية. ما عليهم. يا رب ربنا قدره ما شاء ما بيان في الارحام يعني يثبتها ويحلها في الارحام بعض بعضها الى اجل مسمى الى وقت الولاده وبعدها بتستبد ثم نحلهم تخرج عندك باغا دي علي فهم جاكي علىكي باغاس كي تديبو ما ولا رايم طلل الله دي ارادوا كتبتي المهد نجي باش نعملكم في حبك ما الله <تضح> بعد ما يكشين عظامنا بعد الموغة. يعني حوله مفاهده الى عظام ورجع اشهاء ورجع اشهاء العظام اللحم ورجع دول اشهاء الطاب الله تعالى ورجع هذا الحلق اخر فيها مو هي ثاني يستكمل في سكتها الحمد لله اوه هذا سكتت لا الله ثم علي هونك ثم اللي قبلها هو جواصلون على يجيوا الرجال تقولي هذي فمنكم من يتوقف يعني هي ما بتدل على ااا نهاية الأمر ومنكم من يروح إلى أرض العموم لما العمرة بيجي بيجي بيجي العموم باجي يتجه إلى من بعد عنيشة احتملت بأن تغير مدار عدريته وسمح بصلاة. ويقوموا بسرعوا على ذلك ما عم بيعي ورجعنا الله وترى الأرض هامدة قال انكو إذا ألطني هامدة يعني يجابكها كحنا يابسة ميتة ما فيها أي حياة فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت كما انزل الله عليها الماء بيت اهتز يعني بيت ما ما دعني بدي مكسيها بل أشجار وأثمار ولي حياة وأنبتت من كل جزوية بهي وأنبتت من كل صنف من أصناف النباتات وأنبتت من فالحق بل جداد ما دام انها احيانا ابو ميته وجاء بمثل الموتى هذه هي الموتى اذا كانها ميته فتبروه وفكروا بها إنها راحوا شيء جديد لان الله هو الحق يعني بعد ما لحق يعني كيف سواء يعني بدرة الله في هذا الانسان في أهل الأرض قال ذلك بأن الله احد يعني بأن الله واله احد على المتحكل العباده وان تجعل الناس إليه العبادة كم ما أصلاً ما اله بذاك كي نضعه اكل ما احنا ما بنصدرهم هذا واله احد في تجعل اليه ايها الناس في عباده الاحد الجدل على هذا الشيء ما يعني خلق عامه احرار في متى في قبول الاجاب عبد الحلقه الانسان هو تجعل العباده اسمه هو الاحد ما اصلا ما وقال على حياء الموتى، خطر كيف يسبب الإنسان في حال الدنيا مالها عوالم، وما كان بشيء وحياء الضبع الموتى، فهو أبي هو, هو الى حد ينبغي أن تجهو الناس الى بعبائي ستموا بيه، هم وطاعة سمو الله، له، يستسلموا له ما أصدره أنه مراء وأنه على كل شيء قدير ديال حياء أنه على كل شيء جديد ما من منها قدر بحياء الإنسان من نطرة، شيء من طرق الله، من الطهر. ويوجد خلق جميع بسيط يحملهم أعمادهم وقال إن خيهم ثاني مطر فأن السعاتة آتة كل لا ريب على السعاتة باتي لا ريب فيها يعني ذاتهم أعماد ما عد هذا الله عهد فيها وقال إن خي الأعظام وهي رمي فأجن يحدى وقال أول ما هم عديدة فأن السعاتة آتة كل لا ريب فيها وأن الله يبعث من خلق ومن الناس من يجادلوا في الله هي غيرهم ولا هم ولا في جاء من ملوكهم هم كلا كان رجالاً من قبل بوحشها جواه ما كلنا حال اشتراط مسعودين هو يطلع دعوات الناس جايبين الناس قم الساعة الناس ترد الناس الحرس سمعوا ما وراءه يدعوا فيها أروع أسماء سمعت ما يع لما دعوا دعوة من الإسلام دخل عليهم في أرض كان المسلمون عصبة يسيب على الجميع. بعدين المسلمون صلوا في عصبة متعجدين راجع. جوان الناس دي مبراج لا تريش. قالوا لا. لا. مين تبراج ولا تريش؟ الناس اللي مبازم وان قالوا كان هم تبراج العرب. يعظموا مكان العرب يعظموا مبراج. ولما من مكان في تقول الناس أيضا أهل حرام وأهل الله و كان ولا سنامسهم خذهم أطهار.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 غير العلماء ما عم علم ولا هو ذا يعني جاهل من من من الله ولا من النبي ولا من اقتاب ولا ما ولا ما مني ما لا بوجهه بيجابلو بجهة تفس بحول ثانية قصة يقول الله سبب من كبرين ثالث يعني كبرين لا تحكى لا تحكي يعني بي من شيء يعساقوا يتوكلوا عن سبيل الله يضل الناس عن الله فما أحد لو في الدنيا خل هذا اللي بيشتغل بيجيبه في الأرض غيره ويتكبر ما يقبل ما يقبل رجع كان يحتاج عليهم لين بحديج بعدين بيعرفوا ما يقبلونه قال الله تعالى إذا في الدنيا في الدنيا والمجيبه هو المقيام فيه على بعض الحين يعني هو واحد اسمه من الله التجد واحد مغرش مثله واحد ولا يجمع غيره ولا واحد من الأكبر المغرش الملمين ذلك ما قد ماشي ده بعده بعده بايب يقول الله ما قام بسبب ما قد ماشي يعني بسبب أعمال يقدمها في الدنيا نصد عن سبيل الله والكفر بالنبي وبآيات الله والكفر بالبراء والاستهزاء والاستهزاء والجذع والباطل هذا عمل بعده الله فينا جميعا وأن الله ليش يدلدلهم اللي عديج؟ أن الله قال لهم حن يخلهم يعني هم ليه والله يقصم بس أكتب تقييبهم وكف لهم. ويجادلهم الناس من يعبد الله على حرف. فناس تحرق الإسلام وإيمانهم ضعيف. يعبد الله على حرف يعني ما هم على ضرف. ما هم ما أجدانهم غاص حتى الإسلام. ما هم ما هم ثابجين على الإسلام نصب. فإن أصابها وخيره نتمنى له. إذا العرافي يعني يعني مسلم. طيب يا صاحبي شوف لي على وجهه ولا ما شيء من اختلال الزلزال زلزل واحد خاف شديد مين يرجع هذا انقلب على وجهه يعني بيي اصابته مه... بي... خسر الدنيا والعافه لا بماهي يجونا نابئ بده دي سمعت اجي نقول على الشدايد ان النبي ما بيصبر ولا بيصبر انت خسر الدنيا والعافه صلى الله وسلم يدعون دون الله هذا يعني على يدعون الله يعني هم بيعبدو ناس غير الله بيعدوه بيعدوه عليها ما هي ما لا يربوها وما لا يطعن في عبدو ويعبدوها ويشيدوها يدعوها وأحنا برضه لا يبضوها. لا هي ضرورة مفاهيمها لا نشهروا بالضريح لا هذا فيه بقيت. يعني بعدين على الحق و يحكي عن العبد انا راح الحجر يطعتها يثبت لها هذا يعني عن الحلق. يدعو لمن بضعه أقرب من الله يعني من يعني في عبده من الله يعني ان نروح العابد يجيبنا والله ما بيصير فدي اسمه ولا علم ايش هذا معبود وبيسأل مولا يعني بيسأل ناصر يعني ما هو ناصر ب يعني يعني اتحاد الإنسان لا, لا ما بقى لا ما جاهدين فعله يعني يعني ما العشير يعني يعني هاوي العشير والناصر عشير وناصر ما, ما لا صاحب واحد لا صاحب عصبة ان الله يحب الذين يعملون الصالحات دي النعيمه دي مين تحتار انها يعني المؤمنين اللي امنوا بالله وعملوا الصالحات الله تعالى في كتابه التين ذكرها لنا الله خلاص ما دي الكافرين من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة؟ فليمنفّد شردي إلى السماء ثم ليرجع. فليانجر حليت بنكيله ما يعقل. لا رحم الله الناس يعني كانوا معافى الإيمان دخلوا في الإسلام معافى الإيمان. وجد ال ال الأشخاص يتصرف بلا قلب. فمن الله ما عدا ناصر النبي. صار عليهم العهد. صار صار عليهم الصدر. واشتد عليهم البلاء من من بريش. ووو وحدهم مشال وشداء بسبب حين آمن. وحتى ان دخلوا كلهم يا ان الله ما عنده ناصر النبيه قال الله ما معكم حل انتم ايها المؤمنون الا انكم تخضروا والله فرحان قاعد حل قبل احد وربك رجمه وكتشفوا واشتغلوا قبلهم شنو داون اذا عنده ان الله ما هو ناصر النبيه انتوا <تصفيق> والله ما مخرج ما عندهم ما معي مخرج ولكن هو ان يسوع كان يقولون ان يسوع كان يقولون ان يسوع ينتظر يقولون ان يسوع كان يسوع كان يسوع كان يسوع ولا يسوع كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان الله كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان قال كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان سنة كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان يدخل على معافة الإيمان تحر في قلبها علي عصر فقالت عنده الله هو ناصر نبيه في الدنيا ولا أهلا فليمدد يسرب إلى السنة قال يحب الحفو ثم اللي بتع... في... يبطع يدخل و... و... و... وبال... على هدراقبه ويستنب فلنظر هل يذب النفيد ما يقير وقال ويشوف ربال عهد في داس بعد الغرض في قلبه, في قلبه. Okay. <تكلم> لا بيستهزأ بيستهزأ يعني هاي بدل بده خص بالله فرحنا صلّي على النبي الحين بقول كلامه الحين رحنا صلّي على يعني الله ما لا الله أنزلناه آيات بينه لا الله من خلال الله أنزل القرآن على نبيه آية بينات يعني آية واضحة كان على على أن نوضر عن حق وصدق وعلى أن النبي نبي صادق وعلى أن نوضر أن نوضر عنه آية بينات يعني واضحة وحجته قائمة بنفسه قائمة بنفسه كان من سمع الضرعان من المشيقين آمن على طول لذلك سمعه ذلك عند إدمامها من الهواء يجعونهم حلاظهم ما بدا كان الناس عن سبيل الله لا حد يروح سمع النبي أبدا واقفين على سكاة المدينة رأسك مكة، مياه مكة، من جاء حج ولا معذبت، جاءوا أحضر، معنا ساهر، بفترة بين المر، وزوجة، بفترة بين الأب والأب، وعبيه، بين الأخوة، وصفاء على العائلة، وبيشوف ذا، وبيتابعه الناس، كمنع كلام عنهم ساهر، ودخلوا عندك الحديقة وعسمنيهم الصالحين سدد لذاني، لا رضيهم، والكبر. إلا أنهم أليفهم وجهة أورام كبار وجرش. الملاع مجرش يعني حضرة عندك. ويمنعوا اص أس... ويمنعوا أصاهم ويمنعوا زأهم ويمنعوا أولادهم وعديدهم وخدمهم ومن أضعف منهم زمان النبي آمن عربه. يدري إن حد من أورامه لأن حجته في نفسه القرآن. الحجية قايمة في نفسه ما, ما بيفسعلين من غيره. حجته واضحة والأيات بينها واضحة. الآيات بينها يعني هي أي الآيات بينها في نفسها واضحة. مكشوفها مكشوفها مستور ومانمتها على ما فيها على أي حجاب ولا أي يحبك لا من يحبك ان يحبك ان يحبك ان يحبك ان يحبك ان يحبك ان حبيبها، ان يحبك ان يحبك ان الله ان لا ان يحبك ان يحبك ان يحبك ان يحبك ان يحبك ان يحبك ان ما ان يحبك ان يحبك ان يحبك ان يحبك ان يعني تكهيبينها يا محمد وحيكة كفر لا تفضل الله هدف اي وعشي الى الدربة وعرفوا واستيقنوا فضلوا بهم منهم بحاجد يعني استهزاء واستكبار بلهم فرعب وفساد حاجود بها وستيقنوا فهم بلهم من العلوة الله تعالى انزل انها آية مبينات وانا الله هدين يريد يعني فرعك اطمع في ذلك عندك محمد الله ما الهدي إلى دينه ويذهب أعطافه إلا ده أهل الهداء وفي القبل واستجابه فالله دينه وره وليه هل لماذي بدأ أستقروا ومضتوا ورفوا الدعاه من أول يوم ما عدوا بلطبهم قل عبد النحن من جوله ولا من أطافه ولا عنه الأرض العام جعل الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى والمبيسة والذين أشبكوا إن الله سنبنهم ومبينا إن الله على كل شيء الله عز وجل يملا قبل ان يملا قبل ان يملا قبل ان يملا قبل ان يملا قبل ان يملا قبل ان يملا الله ان يملا قبل ان يملا قبل من يملا قبل ان يملا قبل ان يملا قبل ان يملا قبل ان يملا قبل الله على قبل ان على قبل ان على قبل ان يملا قبل هم يعني صبقو يعني مالوا عن دينهم كانوا جاهم, جاهم الكتاب وهذا النبي محمد صلى الله النبي يرجع من خرج من دينهم وصبقو يحولهم دين غير دينهم اللي برضه يعني مالوا وانحرفوا إن الله على كل شيء شهيد اللي ما ما هو خاضل عليه أعمالهم وشاهد الأعمالهم وكفرهم وكل علم الله وعمالهم هو محسن أعمالهم ما سبقوا ما وهروا وما أعلنوا وما أحبوا. وشاهد يقول يعني شاهد يعني حاضر عند كل عمل. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والجواب وكثير من الناس وكتير قد عليه العذاب. ومن يهين الله ما لهم المثل إن الله يفعل ما يشاء. قال ألم ترى يعني ألم تنظر يا محمد من النظر في آيات السماوات الأرض ترى كل شيء يعني مستجيب. اللي.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 كل ما يمتص من يوم ويها من قاد في كل شيء بيصير في مشاره وفي إنزل منازلها وخروجهم وما حدش يحارق حالة ما أراد هواء كلها في طاعة لله مسخرة والبحار كلها مسخرة في والرياح مسخرة ما عجب جالسة مع عباده والبحر كل شيء مسخر بيشد الله بيشد الله معناه إنه من قاد لا هو والإرادة ما ما بشيء بيتأبه في الله كثير من الناس ما من فيهم حد يحجي عليه ابدا وبخيره من الناس قال لين قاعد ما بعضهم أكثر الصرحق عليه من العذاب على لأنهم ما يسمعوا بدون ما يقولوا ما يقولوا شيء ما بدهوا خربوا ما بدهم قاعدين ولهي لله وانا راهم متين الله ما يشا من اهان الله ما اجى هذا حد كلمه ولا استنبه منه من من من عوض حل هذا الموضوع على معنى هذا هذا حد, حد, حد, حد, حد, حد يستنبه مع هذا ان إن الله يحل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. في إذا في أهل طابو، ويفعل تعطي تعطي هذا يا طابو هذا نفصل ما نفصله في ربنا. هذا الآية نزلت في أول يعني مع نزلت بين المؤمنين في فيها أو أول ستة خرجوا بتالي. ثلاثة من المسلمين ثلاثة من المسلمين من جانب النبي وليس ثلاثة من قال هذا نحصمان نحصو نحصو نصيروا بهم يعني نبيك هذول على الدين يوم بدر والله يعرفونه لا مهم حمزة وعلي وعبدالهاب بن حارث هذا يعني الهواء صحيح هاي شبه حارث وذولك حد به وشيء به والوليد والوليد من هذا من أشراف ضريف مخبارة ثلاثة خرجوا ومدعوا عن النبي غير إخرج هبنا ثلاث هباب من أخرى أنا من أشراف ومدعوا علي وحمزة وعبادة ومدعوا فيهم الآيادة هذا من خصمان التصوير في رقمين نحن نتلاثة فيه ما بات تلاثة على شرنات الدين نحن نتلاثة على دعوت النبي فانا دونكم لو كنت اجتمع بمن من اصدق با... من رسول الله صلى الله عليه وسلم الهمنا اقبلت الله يا ابننا يا رسول الله يا حميد يعني ما اعرف يصحر به في يعني و... و... و... و... و... لا حديث يغربهمها. أصلًا ما طال من ملاهي الله ملاهي كذا كلما ارادوا أن يخرجوا منها أن يقمن ويعيدوا فيها ما ما من من لا شيء ويدفعوا على لا والله يدفعوا على بحاجة وما أخذ منهم عادهم لا يأخذون فلوس عادهم لا يأخذون فلوس لا لا ما بيع يوزع ما ما الله بإنها إن الله يدخل الذين آمنوا حق ذلك من جارب النبي ثلاثة إن الله يدخل الذين آمنوا وعمروا الصالحة في جنة هم تجدين تحتها عنها فيها من أساورا من ذهبا ولأولوها ولباسهم فيها قال مجال الله بأي فيه آمنوا بالله وعمروا الصالحة الفريقة الثانية إنهم خصنا كافة بأي فيهما وصل جنة يقول لهم الله هو جل وعلا قيامنا جل وجهة ثانية لأن محصنين يحصنون في ربهم ثلاثة من عند حرج من دفعه من طرف المدينة وثلاثة حرج من طرف المسلمين وإثنان رجل وإثنان خلاص ما رأيوا إثنان رجل قالوا إذا استرعتني قدرنا ذلك نقول إلى قيامنا جل يعني الله حذاني قيامنا جل قيامنا جل يعني هو هذا الحد. الله الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب القران سنتكم باليوم الاخره بحساب العباد واقول لكم الصلاة الحمد لله الى الصراط لا خاف الله يعني الدين الحق والطريق القويم الجماعه الذين لا يتفرون يعني الحرام Educational-lah znajdías bring الذي the world, when it was the men of Mary were high, which she did not allow الحرام to give people everything, only doing it. Elров هو says قبل ph Robin. Allah washed us the world DOWN! She did not, she did not allow it to يعني والله حرم حرم مسجد يعني مسجد سنا سما الله الحرم المحضر مسجد يعني يقولوا والله مسجد سواء سواء نعات فيه ولا لا هو سواء قديم فيه وذي يقبل من خارج مكة مسافر ما ما حد حبيده كان عملاً عملاً على مكة قال إذا جاء الحج والله قال الناس تخبئوا أباد أباد البيوت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 مبلغ اردت ان اردت ان العصر ان ما ان واحد ان مبلغ ان اردت ان اردت شيء على ان ولا ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان من ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت الله هو من السواء بقى. العاتف فيه والبقى. ومن يريد فيه بإرحاد من يولمن يولقه من على, بن علي. الله نجع على حرم آمن ومن أراد من الله ومن أراد من الناس يلحق يعني أنه يخرج من الطريق يضل محد فيه ولا يمنعه ولا يمحد يلقى الله الله في الدنيا يعني ما ولا ما حد حج يدخل يحج ولا الحين الامن الآمن ولا يجي يرجع للهاجر فبعيد عذب الله يقول الله عذب وأنا لإبراهيم مكان بيتي ألا تشوف بشيء الله سبحانه وتعالى هو ذي يعني أمر إبراهيم مك المك... علّم مكان البيت وقال ها هو ليه؟ يعني, البيت البيت يعني ك... جعله المباء قال هو ليه البيت علّم هالبيت يعني كذي في نطق عليه علّم يا الله جاب أمر إبراهيم يجي من الشم يجي مكة عاد هواجي ولا فيها س... ولا فيها بيت ولا فيها حساب ولا بشي تعبه قال ها لي عندك البيت ابني علّمها الله مكانه أبو بنيس الأول منهم قال من أول من بنىها بعد قوهر إبراهيم وقال لأنه أمره وقال لا لماذا تشريك به شيئا يا الله إبراهيم ان أعلمه بيت فإنه يعبده عند البيت يقوف به ويصلي عنده وحرم امن آمن ومسجد ومبلغ عبد الله واحد فقال لأنه لماذا لا به لماذا يشريك به شيئا لا تعبد قال, قال, قال الله غير. ما غيره قال لا تعبد السلام لا أحد تعبد لهن الله وضحر بيتين الطائفين وقال لبقاء مين وضفع قال لبحر بيته يعني مزه من القاذ من المائل من, من, من الصلاة من الأقدار ومن الأوساخ ومن الشلك ومن الباطل الأبطائفين الذين يجعون فيه على في البيت والقائمين الذين قائمين من للعبادة في وردت على السيئين الذين قائمين الصلاة ويرفعوا لي شيئاً وأبدوا في الناس بالحج وامر الله إبراهيم سهمها يجيب البيت والسكن في مكة قال لي يعل... اني جهل علم الناس في علم الناس انهم عدول بس يعطيك قال لي يعني على الليل ما على كل بامر ونا صراطين على جمال على كل يعني الاطوامر الايمان قال باق ملاحظ باق يم عينتنا تعلم بهم تعلم فرق بين الجمع بس هي خالف المدير قال هم دا بنا دا بيقول لي الناس على دليل كل قوم من كل فج عميق، من كل بلاد بعيدة، باجيهم من جميع أطراف البلاد. نجي رعاهم، نجي شهود منافع لهم. لأن باجي يعني إن الله أمرك أنك تأذف الناس بالحج لجي شهود منافع لهم، لجي من حضور منافع لهم، باجي المنافع إذا جوا. يعني منافع جينيها مدنيا. فدين باجي تفهمني، يطلبوا إبراهيم قبدينه على من الأشرائع على من على الإسلام. ولما بعهم ويتعرفوا الناس يتعارفوا بيناتهم بين مجمع ومعتمر بس انما لا بعهم وملائهم بالله انا سيارات بالتجرم لم تجمعوا الناس في اسواق في دينهم في دنياهم الحج قالوا شنو الله في الا المعلومه ولجد ان يعني ان الله شرع علينا الحج وامر بالحد قال الناس يحجوا منا بعلمهم ولجد الله اي المعلومات الناس الله, الله ايامنا يوم العيد هذا العيد هذا العيد وثالثاني العيد الله يحب ان يذكر في هذه الايام يبكر. لا لا لا نعرف معلومات سيئه هذه الايام العيد ثالث عيد ايام التسليفة يقول الله فيها يعني يسمع على الله فيها يترسمه ويضعني عنه باسمه يندحو الله ويسمع عليه يصيحو بذكره وحمده سر الجميع يقول الله أكبر وقول الله أكبر كبيرا وحمد الله كثيرا الله يحب أن يدفع في هذه الأيام معلومات ويذكر اسم الله في الأيام معلومات على ما رزقهم المهمة الأمعان أنا أشكر إن الله، نشكر على ما نجحنا الله على المطيبات، الله على ما هي من أنعام الله، في ذلك اليوم. يجعل الله منها، هذا العداء، المهتاج إلى البيت الحرام. قال: منها، أجبين لله هذا الله. واطمئنوا إلى سجده ثم الذي يوتفهمهم يوفون ذرهم ويضطهرون به العتاق. قال: ثم الذي يوتفهمهم. يعني, يعني قال يحرضوني أبتش... يكسروني أنت ولد اتفت عننا وصحيح بعدها هذا يوم العيد بعد ما يجي وليه فهم دورهم بعد ما يحرضون يكسرونه يروحين بعدها وليه فهم دورهم ولي التوفيق في بيت العهد يعني إن حر إنهم ما مالي يعني يعني ما يعني ما يقول الترديد ملقيه وشوفتهم اللي يوصلوا لدها يقولوا الله حتى لو أصلي بعد ما يبدأوا راح يتحل الجيل يخلص من, من الكفار قال الله ذلك ما يعبد خلوات الله ما يعبد الله يعني إشعار الله الله تعظيمه هذا خير الله يعظم البيت الحرام في طوافق ويعظم الخرمان الخضر ويعظم أيام منها ويتفرص فيها ويوم عاقل هذه الحرمات عنيث الحج الحرمات هناك أمورات تعظيمة وإذا اللهم يعظمها فهذا خير الله عند الله ربنا فأيجر السوق فأيجر السوق بالدعاء والتكبير والتعظيم والتعظيمين ويمتز الأمر الله يضف بين العاو وتعبه وهذا الطواب ولا أنت الحرم لا بحرام هذا من التعظيم ووحل جميعهم الأنعم يا الله إن الله حلم الأنعم تاريخ الثماني هالأسماك من البجرة من الغنين من الغنين من الغنين من الغنين من الغنين لما عليكم لا شيء يعني حرم الله قلوا الآن إتلعى حرم الميتة والجم ورحم الحزير ما ومعثى السبع فاش تاني بتقيش عندنا اوضان قال في كل بال اوضان ما هلمش ان ما هلمش اصحابهم قال لك لا يضحون هذا ولا سمي هذاك عبد الهواله ولا فكره هذا الاصنام هي اعجابات ورب قلتني بقوله جوه قلتني بقوله بقوله قالوا ان الصنم اله و ونا حلال لا من الدين جوه هذا بن من هذا ما ذا الله هستر طيب إننا من الصلاة مرحبا هذا الجوء وبهتان الله هم يسلب هذه الأفوال الضغطة بها الضغط لا إلا ما يتلاح عليك يتنبه؟ نعم يسلب علينا هذا يحرم علينا الميتة والله إلا الأنعان كنت الأنعان لا يا الله هم يسلب الدنيا من العرثة يعني يسلب وعباتها أصلا مباتنا هذه الأنعان يسلب بضونا الضغطة عن كلام الضغطة انصر الله من الاصنام الها وهم حال كنح محمد الا يعني ما يميل الى الله غير من به ما انت ما انت الى الله يعني الى عباد الله تارك العباده ما جوال اذا تارك مايلين الى الله تارك عبادته غير من الاله جعل الله ما يشرك بالله قال ما اشرك بالله اتخذ اله غيره فكان ما حضر من السماء قال من السماء فتخطفه الطير مهضوماً في الهواء. خطفته وتابعه. أو تهدينه في خصمه سعيد. ولا بدش أن يحمل جزء عصبي أي الأعصاب. لأن النرايع هذا يحب يعبد الله. النرايع ما ما ما ما من عباده السماء من الحشرة. ولا حصل ولا لا. ما بل أن هن يضع واحد من السماء ويقطع. والله ش شلته حمله جوا على في قطع، واي يعني حسن نفسي، بالله في حسن نفسي. لذلك هو ما يعطون شعائر الله إنها متقبل قدر، هذه عطون شعائر الله يعني معالم دينه، معالم الحج، عرفة، و... يعني وتعظيمها يعني إنك تروح تقبل فيها ومعتقد إنك يطعة الله وأنها فضل من الله وأن الله بأمرك بلاه يعني قولوا تجلسوا تجلسوا إنك في عباد أهل الله هذا تعظيمها ويجوع منها يعني على الغرب تعظيم هم تقوى الغرب هنا هنا التقوى يعني أول هذا شعائر شعار الله وشعار الأدلة هدية إلى البيت قد علمناها وقدي إيها سموها شعائر سموها شعائر قد أشعرها الأمناقة بسكين وخرج منها دم فقالوا إذا كان رايع الفوق يتفرحوا من دمعهم فيها مش عائر الله في يعني هي معالم دينها ومن معالم دينها الإبل المعلمة والهدايا الجاسة هي مش عائر الله تحظيمها من قال الله لكم فيها منافق هذا الشعار الهدايا لحبة البيت لكم فيها منافق نحن نستنفع بهذا نستنفع بهذا هذه نهديها إلى البيت إلى أجل المسمى تستنفعوا بها تشغلوا فوقها وتحملوا وتركبوا وتحبوا إلى أجل المسمى لما تشعرواها وخلاص مدرسا معلل تستنفعوا بها من هنا تجعلها للأخوة وتنيبها هذه إلى البيت لا تستمع منها ها الشيء ولا تدخلها ولا تخدعها هذا تعطيه على شعائر لا تدخل لا ولا تحمل فر هذي ولا تخدعها وتعظمها وتصرحها ها وتصرف هذي تضعها في منع قال لكم فيها منافع إذا قلنا المسمى يعني إذا أني جعلها هدية قم جعلنا هدية لا تستمعها هني هالمرة مش عدها لا كمال أو من الميجا مش من من ثم محلها البيت العتيق على البيت البيت وهم عضو ما هلا أحد يحمل لا يعني لا تبحر لهما لا تبحر لهما بدو في البيت العجيب الحرم انخضم ومنها إذا حرم انخضم وبيجنا في جادين فينا وياكلوا منها نحن نحبها ونأكلها والنبي له حنا. إلى البيت العزيز. <تصفيق> إن عبدوا كل حرام. كل, الله كل حرام هذه. الله. ذكر كل حرام. ولكل أمة جعلنا سكن. جاء جعل فرس الله على ما رزقهم من مهمل الأنواع. فيلاهم إله هو خلقوا أصلموه وشريه محبتين. قال الله الله جعل لكل أمة يعني كل أمة نبي. جعلهم يتعبدي يتعبديه. بها. فعلى في وفي الزبائح فبيتحضر الله بها ويجعلهم على ما استحناج بي على البيت الحرام من الحناج من وهم يعني على حضن الله من الله متوجه الصلاة وقاعد في الزبائح معهم كلها أهل المدار نعم عبادهم من عباده نسأل قبله هو في قربان الله والمشاكين كانوا يتكبرون الأصنع ويحضروا إذا بحولها ويحضروا إذا بحولها كل أمة يعني كل أهل من الله, من الله. كل أمة نبيه جعلها من سكن، جعلها يعني متعبد يتعبدوا به يدفر اسم على ما رزقهم من دهنس الأنعم ليه يدفر اسم الله فإلهكم إله واحد كلكم أيها من أعوان المستلسة نعم الله إله واحد فلاهو أسلموا يعني إنقاذوا له وستسلموا له ولش إلى محبتين؟ قال الله عزوجل إن هي بش إلى محبتين. المحبتين منهم فسرهم بعضها قال الذين إذ ذكر الله وجه قلوبهم تقولوا بكم ذكر الله خافوا يعني إذا حدك فهم بالله هم في نعسية خافوا وضطروا النعسية. ولا ذكرهم بالله وهم ناس ينشئون قافين عن طاعة. في خافوا يرجعوا يعملون. ما هم إلا إذا ذكره الله إذا كذب. يعني إذا ذكروه بالله قالوا خاف الله بطل بطل خاف بطل هذا ذكره الله هذا وجه حين كنيت رك المعصية خاف من الله ذكروه بالله بطل خاف من الله ولا قالوا أنا بطل عملها خاف من الله خاف قال له وعملها ها هذا إحنا الذين يذكر الله ويثني بهم والصابرين على ما أصابهم من بر والدين على دينهم ولا يصبره، لا يخبرون الدين من أصوار الله يعني ما, بي... بي... ما لا يزال يصبره لما ما يأتي بفرق ورمو بين الصلاة ونلقى المنازمين على إقامة الصلاة وإنما رزقناهم مفضوا عن يدي بيؤتوى الزكاة هذا لم يحبطين محمد داريه بثواب الله ورحمته وقدر جعل الله رب الدنيا لها لكم إيش عائلة؟ البدناء الأدل. جعلناها لكم أيها المؤمن إيش يعني تعظم الله هذا، جعلها هذا زيك صعب الله كبر فيها آخر يعني لكم فيها مناك. بدأ الناس تجعلها إيش عائلة؟ بعد ما تجعلها. فذكر اسم الله عليها صار. فان على هذا النحر يقولون الله من حضرها فإذا وجبت جنوبها سقطت بعد النحط فكلوا منها كان معكم سقطت فكلوا منها واطعموا غانا او مؤتفت وطعموا ذلك لبيس او لبيس او لبيس او لبيس او لبيس او لبيس او لبيس او لبيس لا لبيس او لبيس او لبيس او لبيس او لبيس او على عظم أجرمها وإنسانها لو يثور حشر ما ما, ما ما مسرق بضعة عشر الجبل ما مسرق ما بل ما يبتلوه ولا يحوله حيلة حبوله وشقا ولا حيلة ثواب ولا ما ما ما جد الله يقول خاصة لي حكم فيها فيه. الله هم. لا لا إحنا مشكر. على نعمة مثل. على نعمة هل على هذه النعمة وقال الله على الله لكمها ولا قال انتم بها هذا الابل لكن ما ما الله ما بانتفع لكم ما بيصل عند الله لكمها ولا جماعة لكمها و لكن ينقلها التدوان لكم يصل عندك بيصل يعني اخطعتني هنا استجابتوا له ونحرتوا عن أسوب بحكام دينها هذا اللي دي بني صار عنده التقوى التقوى حسنة هو عمل الصالح وإن شاء الله جميعي مشتدين الأمر الله عبد بيذهب على ديه ولا ما بي الله ما في حي فوقني ما بي على شو؟ هي الآن عم ترين التقوى؟ أنا ترين الذين من المستدين ولا من المستدين؟ كذلك سقراط أعلم على أن عم سقراط الله يستقبل الله على ما هذارنا يجعلك الله عظم الله حنا هداكم لحد ولدين هالعظيم وصراب المستقيم ولمن الله الح و هداكم مستنجدكم من الاجهاد المضاد كانكم ت تفروس الله والعزاء وكم حروا منات التاريخ الرخاء تعظموا الأصنام وتكرر الأذن هداكم الله ها عظم الله سحراتنا عظم الله نذكر الله من كرسم الله الآن نسخرها لا يريد الغرب لذي نعبه ونتوجه ببائتنا أهله ونتكرب بقراضينا إليه يتقبل الله على هذا وبشر المحسنين عدد يعمل العمار الصالح هذا المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل حواني وتفرق الله يدافع عن المؤمنين يدافع عنهم يدافع عنهم يعني اداء المشركين ومكايدهم وحيلهم و, و... وعاداهم يدفع عن الذين وعادها الله اعتقد الله يدفع عن الذين امنوا اتركوا سبيلنا اتركوا عنهم ان الله لا حزب كل حوال كفور ما بال ما بيدى عن اخواني ما بي يوقف احلى لا تخطوا عند وكفور نعمه الله هل يمكنك ان تكون بناء من اجل هذا المكان الذي يمكنك ان تكون ما إذا اجل هذا المكان الذي يمكنك ان تكون بناء من اجل هذا المكان الذي يمكنك الله تكون بناء من اجل هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و بالله أكبر المحمد الذين للذين يقاتلون بأينهم غريبهم و إن الله على نصدهم القديم أمر الله سبحانه وتعالى أن يؤمنون في أول الإسلام أن يكفوا أيديهم عن قتال المسلكين يتحملوا و ولا يقاتلوا ما هم عن قتال المسلكين أمرهم كف أيديهم و أمرهم بصف و تحملوا الأداء و السيئة حسنة ما بلاي غير الساعه هذه الصفحه الجميل ولا جار ولا ينكافو من صدق ما بلا ما بلا الايام ولا الاشاء ما بلاي هو الصح حتى في امر الله لما أمره الله هذا أمره الله باخذ ولا هذا ما يجدي ولا عبد جاب ما بلا ولا ولا قول حدير هذا هون فكر زين يا عظيم شنو يدل لو كان بالنسبه اسطوانه من كده كنت هيبقى عايز كده مش اسطوانه يبقى ده يبقى امام كلام حضره النبي الله عليه وسلم كثر وكثر عددهم وكثر من هنا كده رجال عدد كبير بعدهم الى كان معهم ضره من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 الذين افتروا الكفر انترا على قبر فغاظت قومهم حين حلوا من مكة النبي والله من اهل مكة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله عبد الله جل لله قال ربنا الله الذين افتروا الكفر انترا على قبر فغاظت قومهم حين من مكة اعوذ من الشيطان ربنا الله من من الله عبد الله جل لله قال ربنا الله الذين افتروا الكفر من من الله ربنا الله الذين افتروا الكفر انترا على قبر فغاظت من من الله عبد الله من مكة اعوذ من بعدين نبيه نحن بعدين نبيه من اللي يقبل على الجهاد أو في صغيرين بعدين نبيه من اللي يقبل على على ده يعني ده هو مشهور العلماء ورجال الناس يعني يتابعون في في صلاح الإسلام حرام وهو ما هو صلاح. ينظر كيف كيف فيها هم اللي هجموا اللي عارفون بهجمين حج الحزن حج فلا يجينا نكون في حال لا راح نحافظ إذا من من في معراجة خلاص يا خلاص ما تسلم على أن في معراجة وأن بإشارة الناس لا عندي وقالي مشروع وهذا الخبر وهذا من الناس عراقيين والأعلام والتكبر يهبون المؤتمر وشوفهم هم عمه فرح للإسلام شهم بالخاص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 نعم والله يو... أنظر إلى هذا المغبر الله أمر الأنبياء أهمل أنهم يبلغ رسالته رسالة السماء وحجة الله وبياناته يعلمون الناس الله الذي بعث الأنبياء رسل منهم يتبع عليهم آياته ويقفيهم ويعلمهم الكتاب وعلمه وإن كان القبيس هذا هذا من هالعظمة التي أبتعد الله من أجلها أنبياءه ورسله الجهاد ما بلادك يعني يعني, يعني إزالة العراقيل. من اجل ان يكون هذا المسجد من اجل ان يكون عن المسجد من اجل ان يكون هذا المسجد وما عبد ان من اجل ما يكون هذا المسجد من اجل هذا المسجد من اجل ان يكون من اجل ان إذا هذا المسجد من اجل ان يكون هذا المسجد لا اجل ان يكون هذا هذا ما ما لله غلط السياسية نحن نسوي اسمنا سياسيه ما هو غلط اذا في الله النبي دكتور لا تكون تحن دكتور الناس من الانبياء قال الله يعني قال الله ان انها قرار عليها الناس ادر الناس بالحكم والدين إذا بلعوا العرض هو هذا من مثل قال عندي يا رسول الأنبياء؟ وكان محمد الانبياء ضد بدهم ما بدهم هيك الرسول اذا بلح ما جهد مقصود من جهد مقصود على اللعب كتانه وجهاد حرفه لانه يدور كهذه سويه نعم الناس بدت الله هذا هو العلم بس الله عنه الله اذا فرضنا فاذا فرضنا فاذا فرضنا فاذا فاذا الله فاذا فاذا فاذا فاذا فرضنا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا الدنيا مالناها أواجب مستعدين جاهزين بيا يبلغ أحد بيا يتعلم بيا يدرس إحنا ما نعلم الجهلة ما نعلم كهرب إحنا نعلم عادح الجهلة عادح يقول هذا ما الله يبلغ نعم الله ليس هذي العلم نعمه على الله لا علم نحن ولا ولا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 يعني إذا سرهم؟ يعني غير الجهات قالوا اللي إذا بيسحب قال إذا ما الجهات هو واحد آله وسيلة نشر الدعوة إذا ما هو واحد نشر هو التعزيز الدعوة هو نشر العدد ما ما ما ما ما ما ما ما ما ولا ما ما ما لا ما ما ما ما ما ما ولا ما ما ما ما ما ما ما ما وقبل الجهات يعني هو إذا قرر أهل رأي والمشاورات ورأى إنه مصلحة وقررها على ف فوق يعني فوجئ ومعه ما تحب واحد مثل النبي لا يربونه في جماع الناس أعراضه أموالهم إنها تهون ومعنا ذلك واحد منهم مثل النبي ومسامير من على ذلك بعض مثل الحج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 اوها يارجال نجبنا نجبنا نتقبل وها نشهد الغديه ما هي تاع مجاد يلا باش تمشي واحد تاع الشك ما و غير يعني اقال الناس و ما والله ما احب الله ما مع يحطوا غرض قبل الماء اذا بدي اجاكه خلاص خلص ما والله ما بيسكتني ما بلا عند الله المشوار الله على عباده ما بقول لكم الله يريدني اني انا عباد الله اللهم بارك وندخلنا في ما ما ما يزيد النبي قتن قراش ولا اشتيجة المخيلة رحمة المشفقة ما أقل أنها أضرر أو قسوع فجوج هذا الأمر بالمحروف أنها من خلق ذا الحم <سؤال> أيضا <أيوه> دعوة الأنبياء دعوة <سؤال> الأنبياء وهذا العلم هم ذالين وهم ما يجب الليهات هم ما يجب الليهات ألا ما يجب أن يجب الناس يقتلوا وقدنا دالين مغلبا بهم على الإسلام والمسلمين أصفكت وأجب أرواحهم ورم النساءهم واجتم أطفالهم ولهذا مصلحة نسجه عرف علايات الإسلام ما هي نسب علايات الإسلام ما برضي على الإسلام والمسلمين؟ أروي جوز الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أمها لم معروف أنها جاء، أمها وايد أمر معروف أنها عن منكر. وجعلها يورع. أجي كيف طلع أذكر الناس أخذهم من الغال واستقلهم وأسحبهم من الهدا وأريهم أنو عارك وطريقة الهدا وبصهم بلحق ودلهم عليه وشبعون هنيه.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 وهذا يقول وهذا التجالب وذلك أثنان أشراف الناس وذلك أثنانهم وذلك أعبونه بصائب يدرسون الموجع ويشوفون انظروا على أعضب الأمر في فاتكم كم بأتذى تلك ثم كم نحتمل مختبئة منها بأيين؟ وماذا نختبئة منها بأننا نأكثر في العدو التأثير، وماذا ندرسها، إن غالبنا يتجب أن تكون هناك صالحنا النتيجة إذا نرى النتيجة، ما هي صالح الإسلامية ومسلمين؟ لا أدم لهم حرق لا يا حمير المهم صبر عليهم السدية. ولا يديهم حمار. حمير المهم ما على السدية. أو إذا ما أحلف إليهم ما هو مخلهم يحط. قال ما هو قال قال رأيت من الأمن الأهل بادي فوالله عن النصر. فرأيت أن الصبر جاء على هذا أحقه فصبرت و العين حدش الجل. الجهل قال قال الله قال ما يشتموهم. لأنهم حاملين لأن الحق محمد قال له داء إذا ضع بعض أحد محد منهم أنفسه راح الحد ونخل الإسلام بس هو يهم. وإذا شعب بعض وهذا كفتيه مدح حيث حم الله حرم. هذا ربو خطفوا خطفوا في الجوف من ما قال هذا إذا خيرهم هقوا الهجم وحرم. الله سبعة ما يهل مصر إن الله يرعى لهم لا لمن ندعم وهم حاردين. الله ما أظن المؤمنين يقفلوا لحد من صار الإسلام قيام كبير وبيان كبير ووجود على الأفراد يعني من معله. ما عاد صار ما عادها بين بين نفسهم ولا يعني قبل ما شاء الله لهم جاءوا حفروا أيدفهم أما الله خلق ومن ومن جات جاءوا لله رسوله. والنبي بائل عنه ويضرب نوحله لأنه كتاب من الله باب عن الإسلام باب عن الإسلام ليس لديه بس أطول نسل مجالة يجب أن النبي وعلى هم من الإسلام كل الله يشتري النبي يريد أن هم يشتري في رجعه يشتري في رجعه لديه حالة حالة حالة لا أحد في والله يريد أن لديه سلامين في شيء فرقم إلهي مجيئة لو بقل... لو لا لا إذا في حظي أو لا وقال يوم ما لا أصلًا من ترى في الدعوة خلنا و... نرجع منك ما في اللي قال من حاول ودينه يبديده لنا ود يعلم الدنيا عندها فكنا وقاعد نقوله ولا والله على يعني ما يعني بيق... حد هناك ما إذا انت يعني, مئة يعني إذا انت ومعكم معكم عدة إذا يعني يكون يكون يعني لو مئتين يعني إذا أنتوا مئة وعدوا وكمين بقاعدوا معكم عدد وعد معكم عدد إذا أنتوا أقل لا تقل لا الله عارف ما في الإنسان إذا لم تجاوبوا تقولون كم بس تتحمل لا تفرجها ونحن نبحث لأن هناك منصاب نحبه من إسمه في خود الإمام إسم الإمام لما نحسن لا حد لا عن ما دلع كتير. أدل الله منهم يقولوا ربنا الله جعل الله لهن الله لهم جماس صلاة وبيع وصلوات ومساجد ترويها صلى الله كثيرة. كان لولا أن الله بيدفع أن بعضهم بعض بيدفع شر دولة بدول العبادم بسلط دولة على دولة. نحن ندي فساد في الأرض كذي. نحن نتحفظ المساجد وتحفظ الكلايش والبيع ولا دور العبادة. ما من من قائمة ما ما من قائمة للإسلام قائمة ولا من قائمة لأديان قائمة على وجه الأرض. لكن الله دي إذاً على الناس البعض وَلَا يَنْصُرَ الله ينصر عزي ينصر يعني ينصر الدين إن الله لكوين عزيز يعني هُقاعدة جهة الهنصر أو رياه الذين إذا في الأرض هُبَا ينصروا الذين إذا مكنهم الله في الأرض أجاموا الصلاة يجبوا الصلاة وآتوا الزكاة واما بالمحرض انا هعلمنك هاي بالجهاد بعد امك هاي لا اذا ما كان هاضربان شغل دوره فالله عاجبه الامور يعني هل عاجبه الامور هل لا يعني الأولياء بدك تكون عاجبه الحسن الهن ان نصلي الظهر ولو بدهم في اول الامر ابتلاء واختبارات وهزائم وغتلو وخوف عاجبه الامور ومصائرها بتكون اولياء الياء لنؤمن وفعلاً نصر الله نبيه ومؤمن في آخر الأمر ودهر ودحل عدوهم ودخلوا على ريش أكبر أعداء الإسلام وأعداء النبي دهروا ودهروا عليهم في عبر دوهم واحلمي أسلموا أصبا وصيروا على رجالهم الله عز وجل و أي تذبّوك يا محمد إذا تذبّتك راجل تذبّوك المشركين ما ما رضي استجيبوا لدعاءك ولا يؤمن برسالتك ورفضوها كذبوا بها فقد كذبت دوم ضومون وحن وعادن وثمود وضوموا إبراهيم وضوموا واصحاب مدين وخذبوا موسى كما أنت رسول الرسول يكذبها بواماك؟ الرسول الأولي كل رسول كذبوا هدومه ورفضوا دعوته واستهدوا وردوا الله الاستجابوا لها مثل الأنبياء في سنة واحدة فالأول يروح الآخر يعني فلا يخبر في قلبك يا محمد يكذبوا بواماك وما استجابوا لدعوته وتستخدم في نفسك وتحط من لا كل من أمر جعلهم مثل ما جعله هذا يعني ببهدي بار النبي لأن المصيبة إذا درى النبي أنها إذا أمثل المصيبة كانت إذا درى على أم بياء جمع شوفت الشمس نفس المدن وخطيبة موسى فأمر جلساتهم كل من بينهم لما رأهن من المادي آخذهم ما بي ما بي آخذهم بعجابة بين بين في في أعمارهم ونزيد لهم أموالهم وفس عافية في عمارة تعليم وعلم استفسار. أزيد محمد القرآن النبي خابط الصفار. نحن بخابط الصفار بخابط المسلمين. مشط الصفار ن ن ن الناس جميعهم. كانوا طرش بأخبار عازم, عازم ثامود. أيوة عازم هناك. بس فينا أنهم مثلي ما هم ثانين وهم الله ورسوله وآلده. إلا الأنبياء ذي في بلاد العرب. ولا في البلاد بلاد العرب وفي... في الخشم وش تطلع ببلادهم موسى ما هم بالتجار بسافر والله بسافر ما أتشان بلاد التجارة حقتهم بسافر إياها خبروا الله الأفلاط الله وكذب موسى بالله كذب كل أمها تكذب رسولها جو من عاد يفهمون ويقوم أطلعهم ويقوم واصحام مديا وموسى سأعمل لك الكافر بيمنهم الله محله لي محلهم ثم أخذهم ورجع يأخذهم الله عذابهم بعد بعد ما ينهله بعد ما يعني في سنين سنين طويلة بعد التكليف يخلههم يجي روس الله على مقبل قاعد كم ألف سنة إلى عام أدي العلم العلم قال إني دع رب في يومي لي ليلا وأنهار فلا مدع إلا حرارة لأني كل ما دع الله تجلي تحرر الله دع الله صاب مستعجل واستكبر ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني أعلمت لهم وأسرت لهم إسرارا فل يرفمها وفي كل واحد ووحد وحده ويقعون المرحة على المرحة ألف سنة إلا خمسين عام ألف سنة ألف سنة قعد مرجع أولم الله ألف سنة إلا عام والنبي ونوح نبي الله مخبينهم ما بيفتر في دعاقهم واشي الله إمنهم من منهم هم محمين إنها عكسة متر الله خلق. يا جماعه انتوا لاجل عم اظن يا ماجيان يا جماعه دخلنا ما له مستاهل شو بعده ايش اي قال يعني انا عندي من هذا ليه عندي او ما في ما انا الساعه بعد يعني كيف كان عليهم كيف كيف كان عجابيهم كان عجاب يعني إنه يعني تعجب من يعني يعني عظيم الله عظيم. يعني من أوضاع عجاب يعني أعماله موضع عجاب عظيم أقوفهم الآن استغفر من الحين على الجراث معتبرين ما نعرف السفينة حتى الحين أنا أتقطب ورقة شرارة شيء من كفر قومه أرفع الله حطيه وارضه ولا حيوانات ولا حراجه ولا مانجي ولا على وجهها تفهمتي ان تفهم زعيلات تفهم ابدا فهي قاضيه لقد اردت ان على ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت يعني اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان يعني ان بدء الله محمود ثابت ثابت التكذيب والكبر والجرائم وشمق الضغاو كم كم كان, كان, كان دا انا على او ما اتحدث في هذا الكلام بدي اياها بدي اصفها بدي, بدي بدي على الأحجار لو طلبها في تقتل في تقتل كم يعني وكم كان بقى معطل كان كان حولها حلال كان خالها عواد السيلات وخيام وضرة ونم واهل وقصر المحيج يكمن دراء فيها صور مجيدا بفور يبي خالها من من بسبب تقديرهم بعديها ورسوله الأحدهم دراء حلال مع عبد الله أبيات مع عبد ومع عبد ومع عبد الله دراء حالي حلا وشحه ودراء بدراء كلها كان بسلاف يشوفها كان بموتور على دياره و على دراء يومه ويواخ على النبي نبيها كلامه هذا مشاء وويواخ هذا بيوا بيجمعهاهم ولا اظن هو وثبت عرفنا هذا تحدثوا هذا نحن اعتبرهم وجعلوا وعلموا شيء في الارض ماش بها ما وسافروا وشافوا هذا البيوت الذي عذاب الله هذا فكان على هذه في كتب ورالالالالابار المعتزلة وراء الالسور الذين عقده أحد وراء الجواري في حال الحرق وشها بسم الله الرحمن الرحيم أنا هم را يقولون الله بها أو أهل بها. نحن يعني ببحدهم أحبار الضالين شرقنا وعجل وإذا ما كذبوا ما كذبوا بالدين كانوا خروج ما كان منهم قط لا قط إنهم يحدو إنه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 لا استعجلناه <تصفيق> <تصفيق> الله هو يستعجلنا قبل العذاب. قال الله النبي ها في مدن راجب استعجله قبل العذاب بيقول لك يا الله هذا عذاب الله بيقول فعذبناهم الله فاعذبناهم كفرنا بهم إن بايعناه أن تنادي على دوم نلحق دوم عاجز هم وهذا عذاب زلينا. قال هم بيستعجلناه فمحمد العذاب. قال الله هو يغني بالله العذاب العذاب الله فاعذبهم الله, الله ما هو مخلص العذاب فاعذبهم لأن ان كل امه معها أجل عذابها عذاب. هم حق إلا إلا ما هم عذابها اللي إحنا نحصله الأرض كل ميعاد حاجة عذاب إذا إذا جاء معهم بدنهم أنا خن ولا ما هو سبب الله الربس أنا ما أطيق أن الله وإن يوما عند ربه في سلسلة ما الله يعني ما بي ما بي الله ما بي عجب اسمنا الصبح عليه ما بي أنتوا عجالين اليوم عند الله من ألف سنة عندهم وفر عند الله بجهزانة قصير لو ما قلت لا اليوم عند الله من ألف سنة عندهم الله بقى حرقنا بي الله نظر العجلس الإنسان والإملأ الله وإمهاله ما هو عدوه وحد ولا يهده وربنا ما الله بيسعده الله ولا جهت من السماوات والارض ولا فرد من اعداء أعداء ودين الهند الذي كمل فتح عليهم وكما عرتك عليهم والكثير من العجل الله النبي عجل هي اشتريناها عدكم الله علمنا الله ما هو الله فيجبنا سماه يوم عند أنا ليش لا هذا؟ كم من قليل؟ يعني كذبين سنين بعد سنين بعد سنين وعافية ما أخذ العلاج، وظايله، ثم أخذها، وليا أخذها، فكره لا استبر على الله، لا استبر على الله، الله يأخذ لا يأخذ ما ولا نستعجل العقاب الظالم لا نستعجل العقاب الظالم وإرية مخير قال حتى الله لا نعلم عادات الدنيا قال لا راح إرية هم يموتوا ويرجعوا إرية أليك شابنا بعهدك هم في جهامهم إذا ما أحبت فيها الدنيا قال يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قال يقولون لهم إنهم يجي جندرهم جندرهم إنهم نذير ومبين يعني نذير بينهم نذارتهم وارحة آياتهم مع انه قد مع الذات ما لا يهدي لهم عذاب ولا انهم لكم ظلم ولا احساد اليه الله الذي يعبدكم ويعذب العذاب الذي وهو الذي يميتكم ويحيكم ولهم الخط ما هي قرارات لا لا اسالوني هذا العذاب مش اسمها ما هو الا انا الا بش الله عندكم تحسبهم بس عذاب ما طلع لهم بس حد لهم على الله ان الله عذب بيقلك عذب والمسلمين عليهم وكان فيهم آيات وذئاب من من ذي عذبهم ينزلهم لا حسن الطلب لا حسن أن حمل الطلب على شيء يضحيات ما هو؟ هو. ما هلأ... نصائح في إبراهيم ما هو لا إن الذين آمنوا مع الصالحات هم الذين كذبوا من المؤمنين الذين عملوا الصالحه الله من ونحن أضحى رزق الله من رزقنا كثير في دارهم، عن فعله. والذي نسعى في آياتنا معاندين اولئك أصحاب الجهنم. والذي سعوا في آياتنا يعني سعوا في تطالها وبيهاجدها ثم في تقديمها ودمسها وردها لحاجز لله حتى إنها بعيدة وراء وإنها بعيدة عليه. ولاش أصحاب الجهنم. هم أصحاب النار. بعثنا الله في من أجلهم. شاع في العين كلها يعني فيه فيه فيه في مجدد مجدد. <تصفيق> يعني في قطاع النبي وما جاءنا عندهم نظر من من من عكاب مو على الأرض مع الكلابين ندير الشيء جرى الله إلا إلا تبنى عجل الشيطان في امنيتك فليس الله أم الشيطان بمهم يعتب الله أريك والله, أرى. والله يا الله يا اللهي كل ما أصر كل رسول ونبي أصر الله إلى امه إذا تمنى يعني إذا تلا آيات الله على الناس ومتلوها الشيطان بيضاحنها ويحاول أن يثبتها يعني بيحط على كل واحد غير في جنة. الشيطان يقتاج يدخل معها يدخل بوسائها ييش اللي يلبس على الحديد هذا الربيع اجتماعنا مثل هذا هو لا يعني الانسان في, في الله يعني إن كل من هو النبي حتى لو مؤمن المؤمن الشيطان تخلي كل شيء لا يثق له همه يطس وبلا ضرر بالخامه هذه الشطهه هذا يعني حكيتني يعني كل من في كل الأنبياء. ما ما جاء ويقعوا صلى الله إلى بشاره ويسمعه الشيخ عن بي إذا حميه فوزه بكله لأنه ليس هناك حق ما هناك حق لا لا لا الناس إذا أخذنا الحمد يتمل إذا أخذنا أخذنا أخذنا أخذنا فإنسخ الله لا يرد الشيطان إنسخ الله ما يرد الشيطان في قلوبة المؤمنين إنسخ الله يعني يبع هذا الله بلأدلة يمحيه ولا اود استمعكم الله وبعضه تبت بسم الله اياك في قول المؤمنين الى الجنه بل بل بل برضا الله و من سنى النبي محمد دعوا النبي ما هو نفس النبي ما انا انا رجع اوت النبي يا زيد هذا عندي ذرا ان شاء الله ان شاء الله النبي ان شاء الله ما بلا ما عندهم عند البائع شكل بالشيران وشفحت هذا ما والله ما بلا يلهم لديه ما هو صح والله عليم حكيم ورجاء الله <تكلمة> يجاء الله من الشيطان في تتمين له غير في قلبه همنا الله حل الشيطان لاجل التكبير ما منع الشيطان لعله في زمانه ويبقى في تتمين له غير في قلبه همنا انما هذا حرمنا ديننا ديننا ما هو له دين ما هو دين بيجي فينا بيقول هو مستغرب بس ترى هذا زمان بابا دي ترى كتاب باب الاخبار دي جاري دي دي حمدوا النبي تعالى عليه للمؤمن اشهاد بيتمم الذين فيهم المقوى فاسكي بقوله وهو لما قال لي لا شيء تعلمه علمني استعملوا ضامن انظر في هذا الاشياء قالوا على الذين اؤتت ان هذا بقوله ولو عليه و تخذ عليه و تستيق و تغذر و الله هذا النبي إنه أمر الله صلى الله عليه المستقبل أحده هدية مؤمنة أساس الشيء هذه يعني بتزيد معادة عوض كل نبي، معادة عوض كل نبي، الشيء بعد ذلك تحفظ كل نبي يستمع لعوضك و يشكه عائلنا إن هذا اللي عوضه هدية و هدية بيتقعدوا بيتعادوا منهم هم مين لا من الله ما بالشكل بيقولوا انهم حاكم ربهم وبيفكروا والله حد محتاجهم يعني ده ده ده ده كان بييد الاظرح بييد الاظرح هيك هيك ده كانوا بيقولوا لي كده قالوا ما تفاولا قال يا في غضبهم وهذا الشيطان وبيضمن انه ولا بيجاب <تصفيق> فدي... ولا هي جالان ما هو جالس يدورهم. كده فدي... يعني كده معناه إلى جهات الشمال وروحوا إلى ها واتبوها وقدي شيء عليهم. من جوا سندابا الالغة... ولا إذا ما بدينا تحررهم ولا يجعلنا بين كفر ودين يتبينه حتى يأتيهم الساعة بعد أو يأتيهم على ورني عادين أقطع منهم العلاج ما بنهم خلاص الشيء اللي وقبل التعويض ما هو التعويض ولا عادين واعدين لما تحاولين منهم و و و دلواصف. دلواصف. منها البيع يعني أطلع ده <تصفيق> <منهم أحناكا> <تصفيق> من منهم أي مكان أحمد أحمد بن عبد الله ويا أحمد ما هو منهم نصيحة على أصلاً هذا حس. ما نصيغ الله عز وجل الله الله عز عليها الله عز على بغلادي ما ما نصيغ الله عزيز بغلادي الله عزيز الله عزيز الله عزيز الله عزيز أنا مفسرون أشعرها أمياتها أنها نفسها وميات النبي عندها يعني دعوتها عندها يجب دعوتها ما هو نفسها أنت رأم الله عن زلم من السماء ما آه لقد أبقى فهو حقا يعني بألف لا أبقى فهو حقا أنت رأم الله عن زلم من السماء ما لا بس فتردون للمدة بألفها لا أعطلوني ما بس السفر تسر البتعاء الأول أعلم أبقى لله هل ستقوموا يوم يعني يوم القيامة، الله يوم القيامة هو اللي ألقى همحدح هو اللي بيقول بين الناس يحول بينهم بينهم مختلفين، هذي علاقتها بينهم وبينهم المراد وبين المؤمنين. كل يقول إنها الحد الكف وأن الصحابة هم بيقولون الحجة عارفني جالسين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هل الله, أهل فاقصيري. فاقصيري. فاقصيري. فاقصيري. على الله, الله ان تتعامل معك ان تتعامل معك ان تتعامل الله ان تتعامل معك ان تتعامل معك ان تتعامل معك ان تتعامل معك ان تتعامل معك ان تتعامل معك ان تتعامل معك ان تتعامل معك ان تتعامل معك ان تتعامل معك ان تتعامل الله ان تتعامل معك ان تتعامل معك ان تتعامل معك ما بقوله <تصفيق> أو ما بقوله نعم الله يخافنا أوعظنا بهم تحفنا بنا وجعلنا وله عباده وداعب وده عم على من هاي شيء إلا عنا من الله عباده خاطبنا سليم أخت يعني الله يخاطب المشفي يخاطبنا أمين في <تصفيق> زمننا يخاطبنا هو في زمننا هالأخبار الله إنجراهم به يوم بلاء دي إنجرا الله لنا كالمؤمنين في عصر النبي وكل من بلغ هذا كل تحليف وكل أخطار مدهي الأبوالين هم مدهي الآخرين في الأسبوع الذي يجب الأجراء كان للمحبير حديثي بعد الفتح الضابة صلى الأجراء لم يجب السعر أجل المهم يجب السعر إذا دعوا يعني هو داول. ما يجب السعر دعوا هناك ولذلك يعرفين إذا التفيداء في بلاد ما في السنة أشتفى ولا صراطة ولا شعائق الدينة ما يجب أن ما يجب أن تنخل ما في هذا لا هو أحدا فسأقول له ما في هذا لا هو أحدا فسأقول لا ما في هذا لا ما في فقال لقد اردت ان اكون مسؤوليه جدا لانه يقول لك ان تكون مسؤوليه جدا لانه يقول لك ان تكون مسؤوليه جدا لانه يقول لك ان تكون مسؤوليه جدا لانه يقول لك ان تكون مسؤوليه جدا لانه يقول لك ان تكون مسؤوليه جدا لك ان تكون مسؤوليه جدا لك ان تكون مسؤوليه جدا لك ان تكون مسؤوليه جدا ان تكون مسؤوليه جدا قال كلاما عجبك مثل ما عجبتني ثم روي عليه أن سمعناه والله أقسم تحوّل يا الله إنني يعني أقص عجب ما عجبت يعني على أقص من عينها مثل ما رأيت فطاعتهم وحط طاعتهم والله على شيء وشل عليها مثله ورجع بقى عجبه خلنا نتف مننا الله بعده ينصر من عجبنا الله ثم ضوي عليه أن سمعناه الله بعده دا دا اسمي الأمر ذلك يعني الامر يعني يسموها كذا خاص الإفلاس من من من أصحاب الأحقاد هني. هلا خاص كلام ذلك. هذا وكذا دخلت مرة هني. أفهم ما هذا لا الأمر ذلك يعني يسموها هذا عمل من خاص والإفلاس إذا يوبه إمام يعني يحول قضيته الى الامام ولا يعاذبه لا ما ولا يحوله من رجع على السلطان خلاص السؤال بأ... وليها الإمام؟ لا الوليه ال ال الوليه لا أنت ما والله سألت ما لكن إذا تحددهم ترى نبيه ما ضلع رمضان ولا على الترمه ربي من الخبر المكثب إنما جه الرواد هذه ولا تواصل هذا الخبر ولا شهد الشهود حكم بشاهدته حكم شاهدته بش ابن بيت المال جساه لا في ما, بس. ما بس. <تصفيق> ثم بس. ثم بس. إن الله عبوضهم. ذلك لأن الله نبي الليلة في النهار وللنهار رؤية بمنزلها كريهة يعني من أنت قل يعني بيننا بدر خلاص الله من أشياء الله ذلك لأن الله نبي الليلة في النهار الله بي بيطلع الليلة في النهار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 ما ضرنا ان احنا لما انهم هيرندلوا ده في دي هنا من هذا ما هو الله هذا ده على دلين. من هذا محسوب على سلم هذا انا وأن الله سميعاً بسيط ذلك بأن الله هو الحد يعني تنفى آف عبد الدولة بذلك إنها إليها الحد وأن ما لك حلم دينه هو داخل وأن ما بيعبدوها الناسة ومشي غير الله أنها باطل لا بيولي لين تنهار ورابيسة بروشن كيف سميع بصفة إليها؟ سميع هذه كلها ما يستعى شيء ما وبسيط ما, ما بيستعى شيء ما نبصرها <تصفيق> <تصفيق> لأن الله وحد وأنما يدعون من ما باطل الله هو العلي الكبير هو الإله العليم الكبير العليم يعني ناعم الشبيه وكبير يعني ما هو ما هو قوة ولا هو صداب ولا هو قدرة ولا هو علم علم ألم شاء أن الله عز وجل استمع إيمان على علم على علم ثورة جورة شاهد شاهد الله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 ان ترى انه عندما من السماء انها تطيح الارض كلها ان الله حقا نطيح نطيح علم العلم ايضا ان هذه ارض كلها في اول علم النبي يدخل يخليه كانجرا ثم تفرع ويخليه اصغر من ثم في بطن الضباط في هذا هو في أنجزت حالك ويسفر عنك أناس، على شلاء هذا لا ولا ولا ولا مالك من هذا العالم قادر على مورا. أستار أستار أستار ما بتشتري عوضا، عين ما أشتري. أي واحد يخرج ويخرج على على <تسخن> وفيها لهذا الضعف مزنيه مزنيه هذا جهاز عصبي و جهاز تناسلي و جهاز عصبي وفيها عوام وفيها مفاصل وفيها أعصاب وفيها عبارات وفيها, وفيها دورات فيها أوراق وكل بتكاس كل وفيها كذا بيربط فيها حبايح وفيها عقبات فيها عناوين فيها بس تري عادي عالكل عنده عنده لو حكنا للعرب يعني بيحكي دباها الدراهم ايي يحدثها الدور على دمويها وشكلها والدلفويه بما كنا لا الصفي والمجاهده ايي قال من هذا هو يعني كنا شنو والله وتما حقها تجدك تهم سائل وتجيد قران شعر وبصر قال النقس وعاد فرع يعني عينه هو بالرجل، أجمل رحبيه، أجمل رحبيه، لا عيون من خلاص، لا يعني عينه خبيث يعني عين يعني خبيث كلين، يعني بعين كلين. تلقاه هالعين، وده ولا بيشعل عين جي عن عين جي. كلب حدا يبغاها كلب، كلب عصيت للبعوض يهدي، يعني عال بتكتوج لا يغيب لا يغيب منه. بني موت انام صب باينوا اذا قدره الله قالنا منه صفر اذا شغله ما معشيه ديزل وماكينا شيخه ده باخله بود تطبيق الداره بالمن ما معشيه مبلغ قدره الله دي لا في قدره الله ما قدره دي السلام نسكوا النبي استهلو قدره ما هو عالم كل جاد عاودي ماذا كره كونك ده دي ده لا ما ديش حطايك شهوا الله قال لي على حكمه يا كان بالشكل الله لا يغب منه مع كي بقدراته ولا إنسان ربنا صبر لا إنسان الحين هم من نوره من هذي ما سهل أروح بس هو كف الكف شاء مو إن الله ربي الحبيب يجعل لهم ما في وما في يعني لا يقدر إن يعني هو فيها وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته عامة شيء تصرفه وتبدل، دبدل الأمر في السماء الأرض، لا في السماء ما في الأرض. صوتي بدي أم أمها ويدبدل أمها. لا همك، همك هات. لا وكل شيء على مستوى ومستودعها ورزقها وأجلها وأمرها وحركاتها وسكرتها ومن هذيك إذا أنت عم غنم الدبّال وندبّد كل شيء كل شيء تبدل. لكنك تتعلم ان تتعلم ان تتعلم الله تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم غني عن كل تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم على تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان الله أنت ربنا ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم لكن الله لم يكن مس مس مس هناك من يكون هناك وفي يكون هناك وفي كل هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ولا هناك من يكون ولا هو يكون هناك ما يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من يكون هناك من أجل التواصل في إذا آدم عظمت له وكثرت في جلاله الناس يعبدون عليهم معهدين إذا أنت أعلم ان الله سحرا لهم هذه الأرض سحروا لنا هذه الأرض أحي الله سحرا لنا كل هذه السبعة هذه الأربعة وسحروا لنا الماء وسحروا لنا البحر كل هذه خلقه مساعدين وسحروا الأرض معهدين وسحروا هذه الأجنم هو الأجنم هو سيد الحب هو مصدق يعني لا والله قولوا ذاك الذي سبح سبح الله تبارك يعني استوت بتقيبلها بيامر يعني تقدر لله تقدر يعني يجي ابي ولو كنت تسمع ان تدعو على الله الا به وما ستر السماء تعالى ان يوم ما يقف صار شيء الله بناسه رب العالمين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 طب يا دكتور نعم لا يعني لا معهم سمع يا رباني لا يخبر لهم جابوا يستجروه نخليه قرباً ديجي عليهم ومن كم سحروا هم ما طلعوا سحروا هم لتعبر يعني نخليهم أعزافو ويجيهم ده مطروقات جعلت الله كل الناس يجعنه الناس كل الناس تطلع الناس يجعنه الناس قال إن إنها كل أمن يجع لهم تعبد جعلوا كلهم خليقة يعبدونها فلا يجد فلا يجد في هؤلاء فلا قلعة ليس له على عز من عمله من بينهم من أخذ يعني لا لا من عمل الله عمل البشرية ينتعبدوا ولا من عمل فلا يجد من فلا يجد من من والله <سؤال> لا بد يعني عيد عندي لا دينو وعده حدا بيجي بده كلمه يتخذ تمام فينا كمان شفت يعني متعبه انت هو مستني عن علاه هذا العرب المستني انت على حق نوى ما بينها بعضه مش حك ليش حالك لا كل اما عندي عند جماعة ما من الصلاة دالو صلاة الله صلاة من الزمان كل نحن كل ناس كل نحن شيء وإن جاء دولة جاء الله ما تعمل الله هو دارء أعماله فلنا خدش حافظ وسيد وسنفس وتكبر أحد خدش واحد والله هذا خبر وهو موجود النبي وشدي عسى الإسلام يتكبر فتورة من عليهم يحذف الله أكبر بأنه هنا مدينة وفينا من دون تلك الحكم هو الله بينكم يا أهل الملاك أجهتوا في الفتنية يعني هم أحسرت وليه هو بالنصارى ومسلمين كلنا سببين هذي على الفتاة المسكوية ولي على الحق والنبوة الضالية والنظمة جهدتها في الجنة معرفة رابي الله عنهم عن دينة قال الله أكبر يوم هنا مدينة إجازي الحجر بالجنة وليه جنة من جنة وليه فقال لهم هذا هو ان الله يعلم ما في السماء يراه من الذي في الكتاب من الذي هو يزيد من الله هو يزيد من الذي هو يزيد من الذي هو يزيد من الذي هو يزيد من الذي هو يزيد من الذي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 قعدنا بعند آيات الله وعند يعني في هذه عند السمراء على كان ولا ولا هذه الآيات العظيمة تل على أهل الله وعلى عرمنه فحبيت من جل ما الذي يذكر يعني ما في شبابهم من على إلا ما الذي عليها على نور من منها عليها ما حتيه من الله وما يسرهم شيئا ولا معهم إلا منها من هذا حتى ما بشي على حسي من راح راح يقول صلى الله عليه من أي صلاة مصافرة إلى مصافرة إلى ما بس صلّي من راح بدر لا بس صلّي ألف ولا بس صلّي عشرة يسمع وابذل ولا يسمع التسعة الدهر حسناً لا هذا حديث نتكلم فيه عند رضي الله يبدأوا كنا على الديناس يقول الله يسمع مش مخبط مش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 قال عليه النبي ولو المؤمن تلا على في وجوه الذين كفروا به فاصبر لرضي عنه انظروا انشروا يتاخذون الاسماء بالذين تنزل عليهم آياتنا ضد القائل سيئت مرادهم ان يدبر على الآيات من اضراب فهل من بالذين الذين عليهم آياتنا قل افرون ان يقوم مشد من قال لكم انا واهداهم من تفاوت الزمان فذا انا بنشتغل برعادها عادها منهم لا اذا بدي اكل زي طوابعنا يعلقوا فيها هذا غير التهديه احنا سلاحنا في طوبنا او طوبكم طوبنا اوكي طوبكم لا يا ما انا ما بعد بعد لا الله يا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 لانه بيعوا عسل ربنا بيهبوه بعسل بيهبوه فوق ابو فسانه اذا اللي العسل يحط ما ما ما من ما ما السمن ومن العسل ما قال <تصفيق> <يحبوه> ما <تصفيق> لا يهنيه في ما من maar als hij daar gaat, daag je, maag je niet meer hebben. Hoe is dat gegaan? Hoe is het gegaan? Maag niet meer Ja, het is Arabisch. het. je het فالعضاء ما يقدر الله أحد قبله قال المشيكين قال لا يقدر الله أحد عظمته حين يجعلون الشركاء وينبقوا انهم عظموا حد عظمته يخافوا منه يتوجهوا إليه ويرغبوا في ما عنده لأن الخير من عنده وعذابه يكون قادر على الخير والشر وضر والنفذ يحضر ضره ويرجع نفعه هذا يفضل عودينا به ويسلو له يقدر ضلق رابيننا ويفسلوا إليه بما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 الله بيختار من ملأه رسلا يحمل رسالته إلى أنبياء مسلم اختار جبل هو دي هو, هو رسول الله إلى الأنبياء جبل هو ذي إحماد رساله الله من السماء إلى الأرض الله يخفي من ملأه رسلا ومن النخل من النخل الله يبلغهم آياته وبياناته لا حكم الحمد لله الله مخلصين لا مكان قالوا غني ولا حايلين ما ما حنا مشغولين عنهم كان من الله وحنا حايلين قديمون عرضة بيد عند الله يا من الله بيختار من الملائكة رسل بلغ عن إلى قشر يا أنبياء الله بلغوا رسالة السماء إلى رسل الله في الأرض يصفون من الناس يقولوا رسالة رسالة محمد الله بيختار منهم أذى وأهم الحاملة رسالة الله مجادل على <سؤال> أحمل أعباء دزالها ويقوم بتكاليفها ويأديها كما عرض الله ولا يقصر. لا نعرف أن يتكلم في أصله هذا إذا ما ذا العصر في كتاب سلم هذا مزام الطلب ولا ما ذا عهد سلم ما ما هو ما نسأب نحن نختار نستفي واحد ولا هو اللي بيستفي. ما بيننا على هذا الأمر نأخذ هذا الواقع وماذا بيننا عليه؟ ما ننتبه. مسؤولين. في حال هذا ما هذا، بعدها لا شيء، لا شيء ندخل في هذا، إنه واحد سنين يعني هو دليل، يعني عالم كل شيء هو دليل من اختار، هو يعني عالم كل شيء. على ما بين عين وما عظم، هو دليل بالنسبة لهذا ما لا. في على حاله ما بعناها نظام اير يعني مش هذا يعني بده استنتاج مش كلام علاج بدهم هو هذه باث يعني اذا كان غير هذه 10 صورون هذول هذه يعني ايش يعني هذه السؤالين مخارج الامور العالم ماخذ ماخذ هذه حاله ما بعناها يعني مو مستنبط والروح بتعلم بترجع عليها امور ثانيه الدنيا حسبنا هذا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 لأ لأنها تجب على طلب لله والقيام التراح على فرسيد في يعني حيا حضرة تعظ من الله مش في العرض يعني أسيد يعني هو في ها في هالصلاة في هالصلاة على فرسيد فيها فيها بناء على على طلب والتراح لله يعني من هم وصي بس يعني يحبونهم ترى في كل شيء، وصلوا كل الخير هو بو ما في جنب مشكلة ومشكلة شعب، يعني كل ما الخير مشكلة الجمهور، الخير يعني عم بيجعل خير الله يديهم، ولا حد يقول شو خير يا رئيس، ولا حد يقول شو بقول ما كل شيء عمل. وفقاً وفقاً لكم تفليهم لأنهم تبغلوا وتفوزوا برضوة الله وفي الصعادة وفي ثوابت وجاهدوا في الله الحب الجهاد وجاهدوا عمد... في, ال... وقلت وقلت وقلت في يعني في الله وفي معرض يعني جد في جهدكم في يعني في دينها في قيمة في على والنشر ولا أنا ما أعرفهم عنهم هو الكبار فيهم مسلمون قال هو الله اختارهم إياهم سليمان يا أمة محمد المسلمين هو اختارهم على سائر الأمان وجعلهم أهل لأن يتعالى رسوله وكان مفيداً وتحمل رسالته وجاء الله القرآن عسى فدينا صلوات فدينا اختار الله الله كنت كنت حيا أمتي الناس أمّ محمد يعني خير أمّ الناس يعني أنا واختار مصر فهم لا خير فحسب نعمت صلاة محمد لحمل لسالك الحمل الله حمل طبعا تميز أشراع الله المؤمن منها والله هو هو شتىهم أعام أعام هذا يذكر عارضه يا رسول الله وما جعل عليكم في من حرب هي قالوا ملة سمنحة ما فيها حرب ولا فيها أعمال تحركم يعني سب ما فيها انتقال سهلة تلبسون ضهركم الناس تروك تحملوها كل هذا الانتقال هي سلم سهلة ملة تأذنوا إبراهيم قالوا أكلتم ملة تأذنوا إبراهيم هو أبو ابراهيم إبراهيم الله ابراهيم من لهم على السماة؟ من له أبِرهم؟ إيه من إبراهيم. يعني هو على صراحته على صراحته الله عز كت... وجل من ابراهيم إبراهيم. يجي ذهني. ها؟ لا براءة ما هذه المدينة. مدري مدري نزلت مدن مدن إياها الله عز وجل من جماعة. أهل المدينة هو هل أذلها على عرب جماعة؟ يعني عذلهم بعض منهم ابراهيم إبراهيم. لكن المعرض خير من اللي قالوا لا ما برو. قال انكاضون الله لكن محمد بن عدنان من تدس ابراهيم محمد بن الله اللي ما استفاد من ما بلا رحم اي شيء خلفه في القران زين الدين زين الدين فاطمه اسمح لي راي الحمد العرب ما هم عدنان وبختان البقيه هي عرض العرب مستعربه المقدمه اسماعيل ختم جمل الدين هذه وعني كانت بني سلامة ويعني حمد لله كثير لهم من بنية سليمان يعني بيتناصر مثلنا نتناضل. جاء بعض يا بني أروى بنية سليمان كان أباهم كانوا راميا أباهم مش عليه السلام وهم من اللي بني بنية سليمان على إن العربين عادنالو تحطان إنهم من ذري إبراهيم إن الله منس إبراهيم ما كان قرش من هذا إلا بنية. وكثر عن المدينة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 الحمد لله بسارة تعال ليه هم رسل في هذا العالم لما الناس لديك يوم الجمعة الرسول يحضر عليهم إن إذا أحد منهم من هنا منه ما بجاله بيت ما رسلش حديث لا ببلغتهم إذا حكم على الله ربنا ان الله هذا عندهم لا يشهد عليهم وتبلىقتهم فجدا ضعافين وسيدة أنها حتى على خالها على ربنا هذا على الناس أيها المؤمنون يعني إذا قال مثلًا متنكر، تقول إن هم لا يناسب، والله مش به حد يبنى متنكر، وما تلاقى أحد سائر هذي الناس. بس لما محمد قال لا عرض، الله لشكر الله. ما يقول إلا بلغناه، وبلغه شن جعفر النبي، وبلغوا العلماء، وعند الناس الله، وحكيت لأبى، ووو، تفرغها واستهزأوا مغنم. إحنا شهدين عليهم نقطع أسماء هم مثلا أبو المفارس و أرأى نحن أعود الناس كذلك أعود الناس كذلك ليكون البصور شيء نعمل مباشر في هذه الأرض فأديني الصلاة وآتي الزكاة يعني الله على ما حين اختاركم اجتبعتم أهل العرب على الناس جمعة الصلاة الحمدين وزائفة أشكروا الله لفضركم أن الناس واختاركم إلا الله تجهد صل الأرض ابي الصلاة، لا تصغلوا، كتب إلى الصلاة دائما فيهم، أعطوا يعرفوا، وآتوا الزكاة واعتصموا بالله عن اعتصموا الدينة تستغلوا في دين. لا يهجب ويستغلوا في حضار الشيطة، الله أقول لهم محجاد أخذر، يعتصموا بالله دينه نستغلوا، ولا سكوا، تذكروا ومن لاكم، يعني لا سكوا، وكيف ولا فنعمل نصير een... Ja, nu heb je een halve